ب ت ع د ل ا ي ا ر ل ي بكتب وبقول لكل الناس يا ق ل ب ناسي وانا مش ب ن س ا بتعدي ل ا ل ي مقدرتش لحظه انساني طب ع م ل ا ي دي حياتي م ا ه بتعدي ل ا ل ي بكتب وبقول لكل الناس يا احلامي مش بس حبيبي 《だ احنا اللي ما بيناشئ اكبر من الاشواق د سنين و س ن ي و ب و ل د ب ي قلبي قريب و بحلم بيك 「おっしゃに」「どんとおっしゃに」「الف حدا اقصى」「مهما ن غيب ل ن ي ي ب ل, ل ب ل ي ر ب وبحملني」 قريبه بحلم ب ي